الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه من خلال موضوع هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون سوف ندرس معا سويا يا إخوتاه باب الصيام والحدث موجود في شهر رمضان المبارك فنبدأ بسم الله الصيام في سطور الحمد لله الذي فرض علينا الصيام كما فرضه على الذين من قبلنا ولو الحمد والمنه القائل في الحديث الكدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجذي به متفق عليه فالواجب على المسلم أن يحرص على أن يعرف أحكام الصيام حتى يعبد الله على بصيرة يعرف أقسامه وأركانه والتحباته فللصيام قسمين أولهما الصيام الواجب وثانيهما الصيام المندوب فالواجب ينقسم إلى ثلاثة أقسام قسم فرضه الله علينا شهرا في كل سنة وهو شهر رمضان أما القسم الثاني فهو الواجب لعله وهو صيام الكفارات الواجب لعله وهو صيام الكفارات والقسم الأخير هو الواجب بإيجاب الإنسان على نفسه وهو صيام النذر ففي القسم الأول ففي القسم الأول من صيام الواجب فإنه يجب على العبد عندما يتبين له دخول شهر رمضان أن يمسك عن المختراط من طروع الفجر الثاني إلى غروب الشمس ويثبت دخول شهر رمضان بأحد أمرين الأمر الأول برؤية الهلال من واحد عد أما الأمر الثاني فان لم يرى, يرى الهلال لغيم أو نحوي أتم عدة شعبان ثلاثين يوما فإذا ما ثبت دخول الشهر وجبت تثبيت النية قبل الفجر هذا بالنسبة للصيام الواجب أما المندوب فتجود النية حتى في أثناء النهار، فالنية تعتبر الركن الأول من أركان الصيام، ومن أركانه الإمساك عن المفطرات، فمفطرات الصيام خمسة. نعم خمسة الأكل والشرف والقيء عمد والجماع والحيد والنفاس فكل من وقع في أحد هذه المفترات وجابت عليه الكفارة المبينة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. <تصفيق> ففار بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا هذا ويستحب للصائم فعل بعض الأمور منها السحور ويستحب تأخيره كما يستحب له تعجيل الفطور وأن يفطر على رطبات فان لم يكن فعلى تمرات أو على الماء ويستحب له كثرة تلاوه القران اشرق دربي بالقران فشكرا يا رب كما يستحب لولي الأمر ان يعود ابنائه على الصيام وإن لم يكن واجب عليهم فالصيام واجب على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم ويجب على المرأة أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس هذا وثمة أيام يستحب صيامها وأيام يكره الصيام فيها وأخرى يحرم صيامها فأما ما يستحب صيامها فمنها ما يكون مطلقا ومنها ما يكون مقيدا أن أن يكون مبهم أما ما يحرم صيامها فمنها ما اتفق العلماء على حرمتها ومنها ما اختلفوا عليه هذا وقد يلزم الإنسان يلزم الإنسان نفسه بالصيام فيصبح في حقه واجب هو ما يسمى بالصيام النذري فللنذر صيغ كثيرة منها أن يلتدموا بالصيام في مقابل حدوث نعمة أو اندفاع بلية فإذا حصل المعلق به لدمه الوفاء بما التدم به <تصفيق> ونور من أنوارهم شعى ولاح هم وارثوا أثر النبوة والهدى هم حصن هذا الدين وحكم النذر مكروه والواجب على من نذر أن يوفي بنذره إلا أن يكون نذر معصية وإذا وافق صيام النذر أيام منهي عن الصيام فيها فلا يصومه وللصائم أن يستاق في نهار رمضان في اول النهار واخره كما له مباشرة اهله في نهار رمضان اذا قدر على ضبط نفسه وله ايضا ان يتمضمض واستنشق من غير المبالغة وله ان يحتجم في نهار رمضان غير انه يكره له الحجامة اذا خشي على نفسه من الضعف هذا وغيره ستجد إن شاء الله تعالى بالتفصيل مقرونا بأدلة من كتاب الله تعالى والسنة الصحيحة لأئمة الفرقان الصلاح وأسأل الله التوفيق والسداد. لله در أئمة صدحوا بها سنتناول معا يا إخوتا هذه الرحلة الدرس الأول الصوم الواجب الفصل الأول الواجب لذمان شهر رمضان القسم الأول تعريف الصيام وفضل صيام شهر رمضان ومراتب فرضه القسم الثاني على من يجب الصيام القسم الثالث أركان الصيام الركن الاول الزمان واحد زمن الوجوب شهر رمضان اثنان زمن الامساك نهار رمضان دون لياليه الركن الثاني الامساك عن المفترات واحد مفترات الصيام اثنان احكام المفترات الركن الثالث النية القسم الرابع ما يباح فعله في الصيام القسم الخامس ما يستحب للصائم فعله الفصل الثاني الفصل الثاني الواجب لعله كفارات القسم الاول فيها الكفارات التي مدتها شهرين متتابعين واحد الجماع في نهار رمضان اثنان القتل الخطأ لمن لم يجد العتق ثلاثة الظهار القسم الثاني الكفارات التي مدتها عشرة أيام واحد صيام المتعة لمن لم يجد الهد القسم الثالث الكفارات التي مدتها ثلاثة أيام واحد كفارة اليمين لمن لم يجد الاطعام اثنان كفارة من ارتكب محظورا من محظورات الاحرام كحلق الشعر ولبس المخيط القسم الرابع الكفارات التي صيامها بدلا عن كل مد جزء واحد جزء الصيام في الاحرام الفصل الثالث الواجب بإيجاب الإنسان على نفسه صوم النذر وفيها الدرس الثاني الصيام المندوب الفصل الأول الصيام المطلق الفصل الثاني الصيام المقيد في القسم الاول المعين المعين من الشهور المحرم شعبان شوال الاشهر الحرم هذا واحد اثنان المعين من الايام يوم عرفة تاسعاء وعاشراء الايام البيض الاثنين والخميس ستة من شوال القسم الثاني المبهم واحد غض الصوم صيام يوم وإفطار يوم اثنان ثلاثة أيام من كل شهر الدرس الثالث الأيام المنهي عن الصيام فيها الفصل الأول ما اتفق على تحريمه يوم الفطر يوم الأضحى الفصل الثاني مختلف على طرف على تحريمه ايام التشريق يوم الشك يوم الجمعة يوم السبت بعد النصف من شعبان صيام الدهر الدرس الاول الصوم الواجب الفصل الاول الواجب لزمان شهر رمضان فهم الفؤاد من الذنى القرآن فوجدت قولي لا يفيه بذرة من عشر معشاء عطى الرحمن من أين يعارب مقولي عن حضرة باب في تعريف الصيام السؤال الأول عرف الصوم لغة وشرعا الصيام لغة هو الإنسان قال تعالى إخبارا عن مريم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا سورة مريم اي صنطن لانه امساك عن الكلام اما الصيام شرعا فهو التعبد فالله تعالى بالامساك عن المفترات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس فهو امساك مخصوص في زمن مخصوص عن شيء مخصوص بشروط مخصوصة ورضاه عني في أجل مكاني ورضاه عني في أجل مكاني باب في سبب تسمية شهر رمضان بهذا الاسم. السؤال الثاني لماذا تسمية شهر رمضان بهذا الاسم رمضان العلماء قد اختلفوا في سبب تسمية شهر رمضان بهذا الاسم فقد قيل لأنه ترمض فيه الذنوب أو ترمض فيه الذنوب أي تحترق لأن الرمضاء شدة الحر وقيل لابتداء الصوم في دمن حار والله تعالى بنورها فنور منها أعلم كالسراج قد اشتعل. فنور منها كالسراج قد اشتعل. تأثيركاز على رب عبها إها بما حمد الأخلاق كات. باب في جواد أن يقال شهر رمضان رمضان. السؤال الثالث هل يقال رمضان او شهر رمضان العلماء قد اختلفوا على جواز ان يقال لشهر رمضان رمضان فقال الطائفة لا يجوز ان يقال لشهر رمضان رمضان واستدلوا بحديث ابي هريرة مرفوعا لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله ولكن قولوا شهر رمضان وكذلك للتقييد بالشهر بوروده في القرآن به قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سورة البقرة أحمد زانها، يطيب أمر بالنبي قد اكتمل، يطيب أمر بالحبيب قد اكتمل. أما الأحاديث التي ورد فيها ذكر رمضان بدون ذكر شهر، مثل حديث ألحه ابن عبيد الله.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 وصيام رمضان قال هل علي غيره قال لا الا ان تطوع البخاري وغيره من الاحاديث التي ذكر فيها رمضان بدون ذكر شهر فانه احتمال ان يكون لفظ شهر من هذه الاحاديث حذف من تصرف الرواه اما الطائف الاخرى هو رأي الجمهور على جواز أن يقال لشهر رمضان رمضان وأن الحديث لا تقول رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله ولكن قول شهر رمضان حديث ضعيف وهذا هو الصحيح والله أعلم محمد محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي داو في حكم صيام شهر رمضان السؤال الرابع ما حكم صيام شهر رمضان صوم رمضان واجب بدليل الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقول الله عز وجل بتمعك فاض الحرم نشك الخطايا والإمام لا يشتك إلا إليه لبيك وأوفر قول الله عز وجل يا أيها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون واما السنه فقوله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه والحج وصوم رمضان متفق عليه يا رب قد لفنا ثوب بتمع كم فاض الحرم نشك الخطايا والإمام لا يشتك وعن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم باردا يوما للناس فأتاه جبريل فقال ما الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث قال ما الإسلام قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان متفق عليه وأما الإجماع فلم ينقل إلينا عن أحد من المسلمين الحول بعدم وزوء باب متى فرض الصيام سين خمسة متى فرد الصيام صيام رمضان فرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة قبل بدر باب في مراتب صيام شهر رمضان السؤال السادس ما هي مراتب صيام شهر رمضان؟ مراتب صيام شهر رمضان ثلاثة. المرتبة الأولى إجابه بوصف التخير من شاء صام ومن شاء أفطر اطعم فرقص الله سبحانه وتعالى.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 فنسختها وأن تصوم خير لكم فأمر بالصيام الحديث في البخاري معلقا بصيغة الجزم وعن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها متفق عليه. يا, أخي يا إذا كخطوبه المرتبة الثانية تحتيمية لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب إلى الليل المقبل. عن البراء رضي الله عنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الافطار فنام قبل ان يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي وإن قيس بن سرمه الانصاري كان صائما فلما حضر الافطار أتى امراته فقال لها ذاك طعام قالت لا ولكن انطلقوا فأطلب لك ولكن انطلقوا فأطلب لك وكان يومه يعمل فغلبت عيناه فجاءت رأته، فلما راته قالت خيبة لك خيبة لك فلما انتصف النهار وشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود البخاري المرتبة الثالثة وهي التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامه باب في عدد السنوات التي صامها النبي صلى الله عليه وسلم السؤال السابع كم سنة صام النبي صلى الله عليه وسلم عدد السنوات التي صامها النبي صلى الله عليه وسلم تسع سنين لأن رمضان فرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة وتوفى صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول في سنة 11 من الهجرة من همزات ومن باب في فضائل صيام شهر رمضان السؤال الثامن ما هي فضائل صيام شهر رمضان لقد جاءت أحاديث كثيرة في فضل شهر رمضان وصيامه منها قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين البخاري وقوله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيدخلون منه فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد مسلم على من يجب الصيام واحد المسلم وضده الكافر اثنان البالغ وضده الصبي الصغير ثلاثة العاقل وضده المجنون أربعة الصحيح وضده الصقيم المريض خمسة المقيم وضده المسافر ستة ويجب على المرأة أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس من كلمات السؤال التاسع على من يجب الصيام صيام رمضان واجب على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم ويجب على المرأة أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس قراني طوق نجاتي قراني حياتي قراني باب في أن الإسلام شرط لصحة جميع الأعمال سؤال العاشر لا يقبل الله عز وجل الصيام وجميع الأعمال من الكافر حتى يسلم أذكر الدليل على ذلك السعادة فوتن فقد جاء نعم الأدلة الإسلام شرط لصحة جميع الأعمال فلا يقبل العمل من الكافر حتى يسلم لقول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس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 وقد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإذا أطاعوا بها فقد منهم وتوق قرائم أموالهم والحديث في مسلم الذي باب في ان الكفار مخاطبون بجميع احكام الشرع في حال كفرهم سن حداشر هل يحاسب الكافر على افكاره شهر رمضان الكفار مخاطبون بجميع أحكام الشرع في حال كفرهم أي أن عقوبتهم تزيد في الآخرة قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين المدثر ومع هذا لا يطالب الكافر بفعل الصوم في حالة كفره ولو صام في كفره لم يصح سواء أسلم بعد ذلك أم لا وإذا أسلم لا يجب عليه القضاء وإذا أسلم في أثناء شهر رمضان لم يلزمه قضاء الأيام الماضية أما اليوم الذي أسلم فيه يستحب له صيام بقية يومه ولا يلزمه إعادته وكذلك المرتد له نفس حكم الكافر وفي جادها رجالا وركبانا ولله انا والذي حج الحجيج لبيته عند المهل وأحرموه السؤال الثاني عشر وهذا في باب الصبي الغير بالب والمجنون لا يجب عليهم الصوم والسؤال الصبي الغير بالب والمجنون لا يجب عليهم الصوم اذكر الدليل الصبي الغير بالغ والمجنون لا يجب عليهما الصوم قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثه عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل صحح الالباني <تصفيق> المجنون لا يلزمه الصيام كما دل على ذلك الحديث السابق وإذا أفاق لا يلزمه قضاء ما فاته في الجنون سواء أفاق في رمضان أو بعد رمضان وسواء قله المدة أو كثرت استحب له إذا أفاق في نهار رمضان أن يمسك بقية يومه والمغمي عليه لا يلزمه الصيام في حالة الاغماء ويلزمه القضاء استحب الصيام الصبي للتمرين عليه عن الربيع بنت معوز قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غتات غتات عشرة إلى قرى الأنصاري من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك، حتى يكون عند الإفطار اتفق عليه. <تصفيق> بعد ما قلت بدلها وروحي بالهنا طابت. حياتي زاهية كلها عش بالحياة نابت. بعد ما قلت بدلها وروحي. بالهنى طاب وجوب الني يكملها شعار برص عثاب فنواجه على ولي أمر الصبي أن لا يمنع الصبي من الصيام وأن يأمره به ليتعود عليه كما رب السلف أبنائهم وإذا نوى الصبي الصيام من الليل فبلغ في أثناء النهار بالاحتلام أو السن يتم صيامه ولا قضاء عليه وإن بلغ وهو مفطر، استحب له إمساك بقية اليوم ولا يجب عليه القضاء المريض لا يجب عليه الصيام لا مرجع كل مسافر عن وطنه الاسلام الى ارض الاسلام والسلام السؤال الثالث عشر المسافر والمريض لا يجب عليهم الصيام اذكر الدليل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 لقى <تصفيق> الحلم إن لا نبالي ان قمه الجبال تستحق لاجر سوف نبقى هنا كي يزول الغنم سوف نحيا هنا سوف يحل باب أن الأفضل للمسافر والمريض الصيام إن لم يجد مشقة وإن وجد مشقة فالفطر أفضل لهما السؤال الرابع عشر أيهما أفضل للمسافر والمريض الصيام أم الفطر أذكر الدليل كل الفاضل واضي كل شكر قدره اجمعوا كل المعاني من عراض أو عجم لا توافي شكرهن لا تجاوز العدم سوف نبقى هنا كي يزول الألم المسافر والمريض إن لم يجد مشقة في الصيام فالصيام أفضل لهما وإن وجد المسافر والمريض مشقة فالفطر أفضل لهما والدليل قول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن صححه الألباني. هل ترانا نلتقي أم أنها كانت اللقيا على أرض السراب ثم ولت وتناشى وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة ابن عمرو الأسلمية قال للنبي صلى الله عليه وسلم أأصوم في السفر وكان كثير الصيام فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر البخاري وقوله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا البخاري وإذا عاد المسافر من سفره أثناء النهار فلا يجب عليه الإمساك وكذلك المريض فمضينا في طريق شائك ما تخلى فيه عن كل باب ما جاء في صيام الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه والحبلة والمرضع السؤال الفامس عشر الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه والحبلة والمغدع إذا قافت على نفسها أو على الجنين أفتروا وعليهم الفدية ولا قضاء عليهم أذكر الدليل من عجد عن الصيام لكبر أو نحوه وأطع وأطعم عن كل يوم مسكينا لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ هذه الآية فقال ابن عباس ليست بمنسوخه هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم فيطعمان مكان كل يوم مسكين البخاري وكذلك الحبل والمردع إذا لم تطيق الصيام أو خافت على أولادهما فلهما الفطر وعليهما الفدية والدليل قول ابن عباس رضي الله عنه إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان قال يفطران ويطعمان كان كل يوم مسكينا ولا يقضيان صوما صححه الألباني ومن عجد عن الفدية ممن لا يقدر على الصيام وتلزمه الفدية سقطت عنه الفدية وإن وإن أيسر حاله بعد ذلك وإيسر حاله بعد ذلك لأنه كان عاجزا عنها حال تكليف باب في حكم صيام الحائض والنفساء السؤال السادس عشر لا يجب الصيام على الحائض والنفساء وإن صامت لم يجزهما ويجب عليهم القضاء أذكر أدري لا يجب الصيام على الحائض والنفساء وإن صامت لم يجزئهما ويجب عليهم القضاء عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان نقصان دينها البخاري وعن معاذة قالت سالت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت قلت لست بحرورية حرورية ولكني أسأل قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه وبنصرته <تصفيق> بما قبلني بما أشعر بأفقي وما يصدر وما أتيك بالكلمات عذار عندما عاصر عذار عندما عاصر أتقبلني بما فيها. عندما يفايض القطرات عندما أقصر وإذا الحائض والنفساء في أثناء الصيام فلا يجب عليهم صيام بقية اليوم وإذا تهورت قبل الفجر ونوت صح صومها ولا يتوقف على الوسل اما المستحاضه فليس لها حكم الحائض والنفثاء ويباح لها الصيام وتدفعني اذا احذرت تدب الحزن عن صدري وتزرع موطنا أخضر تقص جذور أوهامي وتدفعني إذا أحذر تسلم في وجوه الهم ربا خالقا أكبر تسلم في وجوه اركان الصيام الركن الأول الزمان وينقسم إلى زمن وجوب شهر رمضان وزمن امساك ايام رمضان دون لياليهن الركن الثاني الامساك عن المفترات الركن الثالث النيه باب في أركان الصيام السؤال السابع عشر ما هي أركان الصيام أركان الصيام ثلاثة الركن الأول الزمان القسم إلى زمن وجوب شهر رمضان وزمن إنساك أيام رمضان دون لياليهن الركن الثاني الإمساك عن المحترات، الركن الثالث النية وإليك التفاصيل. باب بما يثبت يثبت دخول شهر رمضان. السؤال الثامن عشر. بما يثبت دخول شهر رمضان. لقول شهر رمضان يثبت بأحد الأمور الآتية. الأمر الأول برؤية الهلال من واحد عدل عن ابن عمر قال تراء الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام صححه الألباني وعن عبد الرحمن بن زيد ابن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال ألا اني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسالتهم وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وانسكوا لها فإن غمى عليكم فأكملوا ثلاثين فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا صححه الألباني. الأمر الثاني فإن لم يرى الهلال لغين أو نحوه. الأمر الثاني فإن لم يرى, يرى الهلال الغيم أو نحوي أتم عدة شعبان ثلاثين يوما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوم حتى تروه فان غمى عليكم فاكملوا العدة ثلاثين البخاري وأن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريره رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غبي عليكم فاكملوا عده شعبان ثلاثين البخاري باب بما يثبت دخول خروج شهر رمضان. السؤال الثامن عشر. بما يثبت دخول شهر شوال أي خروج شهر رمضان. دخول شهر شوال أي خروج شهر رمضان لا يثبت إلا بشاهدين اثنين. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم صوم لرؤيته. وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها فإن غمى عليكم فأكملوا ثلاثين فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا صححه الألباني وعن أمير مكة الحارس بن حاطب قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤيه ان ننسك للرؤية فان لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما صححه الالباني فخرج عن الشرط وهو شهاده اثنين دخول شهر رمضان بدليل حديث ابن عمر قال ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام صححه الألباني وبقي خروج شهر رمضان حيث لا دليل على جواده بشهادة واحد السكون ماذا من القرون كم سؤال التاسع عشر هل يلزم المسلمين جميعا في كل الدول الصيام برؤية واحدة لا يلزم المسلمين جميعا في كل الدول الصيام برؤية واحدة بل كل بلد بنفسه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 قال انت رايته فقلت نعم ورائه الناس وصاموا وصام معاويه فقال لكننا رايناه ليله السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين او نراه فقلت أولا تكتفي برؤيه معاويه وصيامه فقال لا هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في مسلم باب رب الخلائق على زمن الإمثاك طلوع الفجر وآخر الإمثاك غروب الشمس السؤال العشرون ما هو أول زمن الإمثاك وآخر زمن إمساك أول زمن الإمثاك وطلوع الفجر الثاني الفجر الصادق قال النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فجران فيها ظنيم فحديثه الصمت العميق وفخضره هذا السكون كم صمت قال النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فجران فجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة وفجر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام صححه الالباني وعن سهل بن سعد قال انزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ولم ينزل من الفجر فكان رجال اذا ارادوا الصوم ربط احدهم في رجله الخيط الابيض والخيط الأسود والخيط الاسود ولم يدل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر، فعلم أنه إنما يعني الليل والنهار وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم من سحوركم اذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا وحكاه حماد بيديه قال يعني معترضا مسلم أما آخر الإمساك فهو غروب الشمس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل من ها هنا في طيب دفين في طيب ها يبعد اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم في البخاري <تصفيق> يا إخوتا أقول قول هذا استغفر الله لي ولكم جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع لهذه الساعة في باب الصيام ونستكمل الرحلة إن شاء الله في متواليات انقدر الله لنا ذلك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وصلى اللهم على سيدنا محمد والآل والصحب والتابعين والحمد لله رب العالمين أعصفوا آلام مريم أبكتني صرخات الأيام وأنين تنام حول قيد وأسير تكويني شهقات الثكالى بعنات توالى ضعط الطفل الغريب مديني يا شراع الزمان لربوع الاماني ندا زاني المنير هزتني نسمات الليالي فتراها ببالي طيف الام مرير سكتني صرخات الأيام مؤذن تنادى يا قدسي يا نفائح نفسي فيك ليلي وهمسي ودعاء المستجيب من يدري يا صبا صبري ارض ميلاد فجري يعقب الليل المغيب هزتني نسمات الليالي أترأى ببالي طبأة من مريد أبكتني, أبكتني صرخات الأيام وانين تناها حب قيد عيناها نصفها مشتاق حزنها وابكها مسداها والمسيد سألها عن بقايا رؤاها حين يرنو مناها فاجاب للقدير نسمات الليالي فترى ببالي طف من مريم أبكتني صرخات الايام وانيل تنامى لخيط واسي من قلبي يا حبيبه قلبي إذ أدعو لربي أن يواسي ويجي من روحي يا رفيقات روحي جدت كي لا تنوحي أنت من روحي الكثير كستني نسمات الليالي أتراها دبالي قد والا من مريد أبكتني صرخات الأيانة وأني منتناها حلقين وأسير حول قيد واسع قيد قيد قيد